برج الجادي شو عينادي وبرج الدالو الداي شو حدو برج الحو أصلي لكو برج الحو على الحو برج الجادي شو عينادي. هديشو حيلو برج الحوت الله كيوت وبرج الحمال عالراس بيم حمال وبرج الدور يا دلي هي بحضور وطلي والجوزاها ضامي تحكي الدنيا بيمليه هو طفل صغير يرضى بأصغر شغلي هو ملك وماشي العزراء فراشي والميزان نجم كبير حلمه يطلع على الشاشي وبرج العزراء قلبه لأطيب وبرج القلب بتياب ودائما مهوم